وما كان المؤمنون لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ طَائِفَةٍ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ وَلْيَقُولُوا وقفلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المشتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه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 فزادتهم رجس إلى رجسهم وباتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يكرون واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم هل يراكم من احدات ثم صرفوا صرف الله قلوبهم عزيز عليه ما عليكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. صراط المستقيم صراط المذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا وأقِم الصلاة قرْفًا النهار وسُلْفًا الليل إنَّ الحَلات يُذْهِبُ السَّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْنَا من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربما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 ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الذين والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتهم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه اشتعوا الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عن ما تعملون الله أكبر